Бук 2. Сімдесят дев'ять. Тисатун уефеменун. Наказовий спосіб один. Ель-Мер Уахед. ель Ти такий лінивий. نبُعْطْ تَكَيْم لِينِوَمْ أَنْتَ كَسُولٌ كَثِيرًا هَلْ لَا كُنْتَ غَيْرَ هَكَذَا أَنْتَ كَسُولٌ كَثِيرًا هَلْ لَا كُنْتَ غَيْرَ هَكَذَا تِتَكْ دَوْلُغُ سْبِيشْ نِسْبِي تَكْ دَوْلُغُو أَنْتَ تَنَامُ كَثِيرًا هَلْ لَا نِمْتَ أَقَلَّ مِنْ هَكَذَا أَنْتَ تَنَامُ كَثِيرًا هَلْ لَا نِمْتَ أَقَلَّ مِنْ هَكَذَا ти приходиш так пізно, не приходь так пізно. Антете ти мутахіран кефіран, хеле атейт гейр хакеда. Антете ти мутахіран кефіран, хеле атейт гейр хакеда. Ти смієшся так голосно, не смійся так голосно. Антете так би салтен алін. هل لا ضحكت غير هكذا؟ انت تضحك بصوت عال هل لا تضحك غير هكذا؟ تي говориш так тихо, не говори так тихо. انكما تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تكلمت غير هكذا؟ انك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تتكلم غير هكذا؟ ти піеш дуже багато. Не пі так أنта трош Verdің дfoxівен дуже, هл la шаріптің гарара ќ lots? Алта трош 아үш, шабо кіңні бүлін з Campыldан. Хлі зараз бің Vuodoro goal objetivo, олкерій тік рік барán áivні. Алта брадан Д انت تدخن كثيرا جدا هل لا تدخن غير هكذا انت працюєш дуже багато не працюй так багато انك تشتغل كثيرا جدا هل اشتغلت غير هكذا انك تشتغل كثيرا جدا هل اشتغلت غير هكذا ти їдеш так швидко не їдь так швидко انت تسير بسرعه عاليه هل سرت غير هكذا انت تسير بسرعه عاليه هل لا سرعت غير هكذا встаньте пане مولر اصحى يا سيد مولر اصحى يا سيد ميلر سي دايته пане مولر اجلس يا سيد ميلر اجلس يا سيد ميلر سيجيت بان ميولر ابقى جالسا يا سيد ميلر ابقى جالسا يا سيد ميلر ماءه ترپينيا كن صبورا كن صبورا لا تـسـبـيـشـايتـه خذ وقتك كفايه خذ وقت كافيا. انتظروا хвилинку. انتظر لحظه. انتظر لحظه. بوته обережні. كن حذرا. كن حذرا. بوته пунктуальні. كن دقيقا في المواعيد. كن دقيقا في المواعيد. Не будьте безглузді لا تكن غبіян لا تكن